الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد فكنا قد انتهينا في المرة السابقة في أحكام النون الساكنة والتنوين من حكم الإضغام وذكرنا أن حكم الإضغام لنون الساكنة والتنوين حروفه ستة حروفه ستة وذكرنا هذه الحروف وذكرنا ان الادغام ينقسم الى قسمين ادغام بغنه وادغام بغير غنه وذكرنا اسباب الادغام في المره السابقه ونكمل اليوم ان شاء الله الحكم الثالث والرابع من احكام النون الساكنه والتنوين الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب قال وهو لغة تحويل الشيء عن وجهه الاقلاب لغة قلب الشيء يعني تحويله عن وجهه واصطلاحا جعل حرف مكان آخر أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما قبل الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء اصطلاحا يعني حكم الإقلاب في أحكام, أحكام التجويد لا يكون الا للنون الساكنه فالتعريف الادق ان يعرف للنون الساكنه قلب النون الساكنه او التنوين ميما مخفاتا بغنه قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاتا بغنه يعني التفسير الذي ذكره للتعريف هو التعريف الادق قال اي قلب النون الساكنه والتنوين ميما قبل الباء مع مراعاة الغنة والاخفاء مرعت غنة الميم الساكنة الجديدة التي قلبت عن النون الساكنة مرعت غنتها وإخفائها. يعني نون الساكنة او التنوين لو جه بعديهم ب بنقلب النون الساكنة أو التنوين لي ليميم ساكنة. ميم الساكنة دي تهيب بعد ما هنقلبها هنخفيها. تمام؟ لأن زي ما هيأتي معنا في أحكام الميم الساكنة إن الميم الساكنة إذا أتى بعدها باء تخفى ماشي؟ فهتبقى الميم الساكنة الجديدة دي هتحنخفيها ومع الغنى ماشي؟ وتاتي الأمثلة إن شاء الله ليه قال وله حرف واحد حكم الإقلاب له حرف واحد فقط وهو الباء ويكون مع النون الساكنة في كلمة مثل أنبئهم وفي كلمتين مثل امبورك طيب حتتنطق ازاي الاقلاب اول خطوه ان انا هقلب النون لايه النون نون الساكنه هقلبها لم ساكنه تبقى ام بدل ان تبقى ام بهم كويس الميم الساكنه اذا اتى بعدها باء تخفى ماشي طيب عشان اخفي الميم الساكنه هعمل ايه الميم الساكنه مخرجها او الميم عموما الشفتين تمام لو واحد ما طبقش الشفتين مش هعرف ينطق الميم ماشي كده طيب عشان اخفيها مش هطبق الشفتين تمام هعمل ايه هسيب فتحة بسيطة خالص بين الشفتين عشان يبنى أخ... اخفيت الايه الميم الساكن فتبقى انبئهم دي هادة نطق ازاي اول حاجة هقلب النون لميم وبعدين اخفي الميم تبقى انبئهم ماشي أم يبقى صغيرة جدا ما ما تفتحش مش لا كده مش ميم تبقى بعض أهل العلم قال ب الشفتين لكن مع عدم الإيه مع عدم الشديد مع عدم الكز على شفتين تبقى كده بس الأقرب والأصح إن شاء الله إيه هو إن يبقى, يبقى فتحة فتحة بسيطة بين الشفتين عند النطق بالميم الايه؟ الساكنه المخفاه تبقى ام ماشي وكذلك اذا كان النون في كلمه والباء في كلمه اخرى تبقى ام ماشي ام يبقى في غن حركتين مع النطق بالميم الايه بالميم الساكنه المخفاه المنقلبه عن ايه عن ايه عن النون الساكنه ماشي انت وصلت لحد فين? طيب بل اقلاب ان النون الساكنة هقلبها الايه? لميم ساكنة. وبعدين الخطوة التانية ان انا اخفي الميم الساكنة ديت مع الايه? مع وجود الغنة. ماشي? طيب. ومع التنوين ولا يكونوا الا من كلمتين. النون الساكنة مع التنوين ما بتكونش غير من كلمتين لان زي ما قلنا التنوين ما بيجيش غير في ايه? في اخر الكلمة بس. زي سميع بصير وعليم بذات الصدور. تحت نطق ازاي? سميع بصير التنوين النون بتاعت التنوين يعني زي ما ذكرنا قبل كده سميع دي بتتنطق ازاي سين وميم ويا وعين مضمومة ونون صح كده مش ده نطقها سميع تمام